أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنا يكون غلام ولم يمسسني بشر قالت أنا يكونني غلام سَأَسْمِي بَشَرُونَ وَلَمْ أَكُ قَالَ كذلك قَالَ ربك قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها الا تحزني فنادها تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا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 See ya